فَ نَظْرِب عَاقُ مُذذِكْرَ صَفحًا أَنكُ تُم قَومًَا مُسِْفين وَوكَمْ أَرسَلنا مِن النَّبم فيِي الأووَدين وَمَا يَأتهِم مِن النَّبين إِللاا كانَوا بِهِ يَسْتهزون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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون 115. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون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 وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْبَاحَ بِالْبَنِينَ 121. وإذا بشر بِمَا بما ضرب للرحمن ضَلَّ ضل وجهه مسودا وهو كظيم 122. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين 123. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا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 مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَال مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا, وإنا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ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 إِللااَّ ثَطَرنِي فَإِنَّهُ سََهْزين وَجَعَلَهَا كَلِمَتَ باقَةَ فِي عقِبِ لَ عَهُم يَضْجعون بلَلْمَتَّعتُهَا أُلَاءِ وَأَبَ أَهُمْ حتىَ جَاءهُمُ الحَقُّ رَسُون مُبِين وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هذا سِحْرٌ وَإِنَّ نَبِيَّكَ لَكَاذِبٌ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُم يَقَسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة رَبِّكَ خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس مَتَاحدَةَ لَجَعَنالِمَ يَكفُرُ بِال الرَّحمَان لِبُلوتِهِمْ لَجَعلنا لِمَ يَكْفرُرُ بِال الرَّحمَان لِبُيوتِهِم سُقُفَّ فِ الضَّتِ وَمَاعَِجَ عَلَيهَا يَظهَرون وَلِبُيوتِهِمْ أَذوابَو وَصُررًا عَلَيهَا يَتَّكُِونَ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 فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ شَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْنُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ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 112. قال إنكم ماكثون 113. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 114. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 115. يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم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 114. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 115. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم 116. وتبارك الذي له ملك السماوات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 وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْطَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ